اقترب للناس حساباً بَلْ قَالُوا الضَّالُّ أَحْلَامٌ مِنْ دَارِ بل تَرَوْنَ بَلْ هُوَ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ فَلْيَأْتِنَا بِأَيَاتِكَ مَا أُرْسِلْنَا Laat <laughs> EN انقذفوا بالابطال على الباطل في يدهم فاذا هو زائق ولكم الويل مما ذا وله من في السماوات والأرض يشبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذون لو كان فيهما جن إلا الله لفسدته بل أكثرهم لا يرلمون بل أكثرهم Omdat... ¡Gracias! Oh. <تصفيق> العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلمون. يعلمون أفلا يؤمنون؟ قدل ويقول <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا <أفلا> طال you yeah. أفأنتم له ممكنون ولقد موسوعه <تصفيق> Waarom well, فنجيناه jay yeah. ربما جبنا له ونجيناه من اللام وكذا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا well Thank كنا في غفله قد كنا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أَدَنَ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعَلِمِينَ وَلَلْقَدْ كَتَبْنَا فِي الدُّنْيَا ذبوري من بعد ذكر أن الأرض يارثوة